يقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع فما أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجين فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منه أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين